أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم <تصفيق> <متصفيق> تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن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 وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيه أن أرضيه فإذا خفت عليه فألقه في اليم ولا تخافي فألقه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَالتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ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 إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لولا أوبقنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصي. Pääpäs on rat, bii, an, jo no, bii, an, an, an, an, an, an,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 فأصبح في filme, dinä tihoi, fäijät, roko muu, fäijät, edellä, edestä, bil, emsie, بطش بالذي هو عدون لهما قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس أتريد أن Asi tuktu lani kamaa kertalta bil In illa Antakuna tukun jabbaraan In illa Antakuna tukun fil Fi al antakuna wamaa tureidu min al Vajaaa, rjlu min aqsa lmdinety sga. Musa. Qal Musa,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 تَوَجَّهَتِ الْقَافِلَةُ أَمَدِيًا قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي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 فشَقَا لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فقال, فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ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 Jaabat istajirh, inna khair man istajir talqawiul-amin. Qaalt ihda huma jaabat istajirh, inna khair man istajir talqawiul-amin. Qaal inni uridu anu. Kiihakka ihda binetä, jähetä, jähetä, jähetä, jähetä, jähetä, jähetä, jähetä, jähetä, jähetä, jähetä, jähetä, jähetä, jähetä, jähetä, jähetä, jähetä,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 انسم من جانب الطور نارا قال لاهلهم كسو قال لاهلهم كسو انني انست نارا لعل اتيكم منها بخبر لعلي منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصلون فلما أتاه نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجوة أيها موسى أيها موسى رب العالمين أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جاء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 وَمَا سَمِعْنَا بِهَا ذَٰلِكَ فِي أَبَا إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبِّ أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِندِهِ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ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 فأوقد ليها من على الطين فجعل لي صرح لعلي أطلع إلى إله موسى لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين استكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا وظنوا انهم لَا لا يرجعون فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم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 أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا, ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادهنا ولكن رحمة من ربك لتنذر طوما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 Minun qablu قالوا sihrani tavahera Kaluu sihrani tavahera Wakaluu Inna bikullin Kafirun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 وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ ۖ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنه السيئه ويدرؤون بالحسنه السيئه ومن مما رزقناهم ينفقون واذا سمعوا لقوا اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم Salamun Aleikumle nebetariljajili. Inna keleta, Dimen, Ah, bebetar, Alekin, Aula, jahdimme, ja se. Aula, jahdimme, ja se. Uahua, Allah, وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما أهم أن يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا رزق من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون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 وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون وما أوتيتم من شيء فمتع الحياة الدنيا وزينتها وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى فَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مُتِّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 Kole la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 فَتُمُسَل <تكتبته المرسلين> فَعمَت عَلَهِم الأأَبَ وَيَهُمَ إِذِ لا فأما مَنْ تَابَ وآمن وعمل صالحا فعسى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 Qul a in jalaahu alaykum alaila sermada ila yoom alqiyamet man ilahun gair Allah man ilahun gair Allah yatiqum bi ziyat afa la tasmaun qul a ra aytum in جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ وَالسَّرْمَدَ إِلَى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 ونزعنا من كل أمة شهدا فقلناها تبرهانكم فعلمو فعلمو أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون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 وَبَتَرِ فيما اتىك الله الدار الاخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك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 وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُوَّنِ مَنْهُ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّتَهُ وَأَكْثَرُ جَمْعَهُ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَةِ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 فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين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 ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أزالت إليك ودعوا إلى ربك ودعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو لا